بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى اله وصحبه تحدثنا فيما مضى عن ثلاثة من الأئمة إمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله والإمام مالك بن أنس رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن الإمام أحمد بن حمل وبعد ذلك كما وعدناكم نعود بشكل سريع إلى السيرة النبوية ليس اليوم إنما بشكل عام نعود إلى السيرة النبوية المطهرة إن شاء الله تعالى حتى نستعيد ما أخذناه منذ سنوات إن شاء الله وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يمل منها مهما كررت وكان يعني التتابعون وتابع التابعون يعلمون أبنائهم السيرة النبوية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث عن الإمام أحمد رحمه الله هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن الذهل الشيباني البغدادي أحد الأئمة الأعلام استاجرلنا فتاجرلنا.ولد الإمام أحمد سنة 64 وستين ومئة والإمام الشافعي سنة 150 يكون الإمام الشافعي أكبر منه بأربعة 14 سنة طلب العلم وهو ابن 15 عشر سنة. و ابنه خمسة عشرة سنة في العام الذي مات فيه الإمام مالك وحماد هدول من المشاهير حماد من صفته كان شيخا مخضوبا ايش يعني مخضوبا آه يخ يعني بيصبغ لحيته يصبغ اللحية بالحنة طوالا يعني طويل القامة اسمر شديد السمرة رحمه الله يعني مشهور عن الإمام أحمد أنه وكان نحيف بعدين حين عربينا شيباني الأهلية لا أبو حنيفة لا أبو حنيفة وصول فارسية. ولشيباني من البغدادي ولا؟ ثم البغدادي لأنه سكن في بغداد. بغدادي مش قريب اللي يحيا البغدادي. نعم <تصفيق> نعم ناس الأسرة. بيننا جوضح الفرق يعني. نعم <تصفيق> ذكر محمد بن عباس قال هذا النحوي قال رأيت أحمد بن حمبل حسن الوجه ربعة يخدب بالحناء خضابا ليس بالقاني مش ستونج أنا مش قاسي. في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا بيضا ورأيته معتما وعليه إزار هذه من الصفة الخلقية والصفة العادة اللي هو كان يلبس يلبسها كان إذن يخضد رحمه الله وكان يلبس ثياب خشنة دلالة على الزهد وكان يلبس إزار مثل الصوماليين واليمنيين والأندونيسيين والماليزيين هذا اللي بيس العرب القديم ترى هذا اللباس العربي القديم وكان يلبس العمامة ربما تكون مثل السودانية الله أعلم وعليه إزار هي عادات ما هو في عادات العرب عادات العرب كثير منها أقرها الإسلام هي اللحية نفسها كانت موجودة عند العرب، ولكن أقرها الإسلام وعدها عبادة، إنه أرفع اللحى واللبن، وهو السنا عبادة بالنهاية، والعمامة كذلك. عادة كانت مشهور عند العرب. العمامة نعم. ويقول المروذي رأيت أبا عبد الله. إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا هذا الجلسة التربع ومثله أنت أنا ما أستطيع أسبيع صو مدة طويلة يعني بتنملي نينما الشباب لا مش مخصب الشباب مخصب بالعادي فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع وكنت أدخله والجزء في يده يقرأ أي جزء القرآن يعني كانوا الأوراد كل واحد له ورد اليوم رجعت رجعده العادة مرة تانية تجزيء القرآن إلى أجزاء ثلاثين جزء وبعضهم يجعلوا أرباع أربعة أرباع ولاك ربع يسين وربع نعم نعم ففهذه كانت من قديم حتى الإمام العظيم الإمام أحمد كان يمسك جزء ويقرأ فيه وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن أربعين سنة فرزق, فرزق الله خيرا كثيرا وقال عبد الله ابنه قال لي أبو زرع وهو من علماء الحديث أبوك يحفظ ألف ألف حديث يعني كم مليون في كم يعني أي كمبيوتر يعني ما عقل عن البشرية يا بروايات مختلفة بعد ولا يعني كل الحو... كل المحفوظ صحيح ما هو أنت كانت عبارة عن تجميع الأحاديث ثم غربلها ما هو هذا لذلك في ناس تكون روايات وفي ناس يكونوا نقاد هو كم نقاد الحديث فقيل فقيله وما يدري قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب أبو زرعة يقول الذهبي هذه حكاية صحيحة في ساعة علمي أبي عبد الله إنه لقبه أبو عبد الله والشافع لقبه كذلك أبو عبد الله والذهبي الشافعي والذهبي بالعموم كان شافعيا نعم طبعا يعني لما تحدث عن مالك كذلك نعم تحدث عزيز نعم ووكانوا يعبدوون في ذلك المكرر وتسألت ليش مليون المكرر بيعدو بيشملونه لأنه إذا كرر حديث بسند في واحد بس مختلف صار يعتبروه حديث منفصل يعني في علم الحديث وكذلك يعدون الأثر وفتاوى التابعين وما فسر ونحو ذلك لأنه يعني كل هذا كانوا يشملون ضمن الحديث إنه كله من المأثور ما وصل عن الرعيل الأول سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أو كبار التابعين أو صغار التابعين أو حتى يعني الصحابه بشكل عام يعني يقول الأما المتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشرة مع ذلك اللي اللي ثابت ومتفق عليها إلى آخره ما تبلغ ملوا الحديث يعني, يعني بالآلاف ربما الماكس سبعة عشرة فما دون ما تتجاوز عشرة آلاف هو مسندو ثلاثين مسندو ثلاثين ألف يعني هو من أك... هو نعم عنده مسند كبير جدا الإمام مالي الإمام أحمد قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين ويقول ابن راهويه كل هذه الأسماء من المعروفة الكبيرة ابن راهويه ولا والأبو زرع إلى آخرين يقول كنت أجالس أحمد وابن معين ابن معين كذلك من علماء الحديث الكبار ونتذاكر فأقول ما فقهه ما تفسيره فَيَسْكُتُونَ إِلَّا أَحْمَدَ يعني رواة الحديث وهذه دعني أشرح هذه النقطة رواة الحديث لهم تخصص هو اسمه حفظ الحديث رواية الحديث الكلام في الرجال ما يعرف بالجرح والتعديل وهذا حديث هذا نقد الحديث وهذا ضعيف إلى آخرين ولكن بالنهاية يقدمون الحديث غضا طريا بعد التصفية الى الفقيه حتى يستنبط منه الاحكام الفقهية فكان مثلا ابن معين وابو زرع الى اخر وحتى راوي ابن راهوايه من دول لما يعني يتذاكرون الاحديث طيب فهمنا هذا حديث رواه فلان فلان فلان وهذا حديث صعيف وهذا ضعيف الى اخرين طيب طب المتن هذا يعرف سند وهذا متن يعني المضمون التاكست تابعتم لما يقصد التاكست هو ابن راهواي يسأل طيب ما تفسير هذا الحديث ما سبب وروده؟ ما في خواهذا الحديث الكل يسكن إلا أحمد. إذن الإمام أحمد للمعلومة جمع بين علم الحديث والفقه. وإن كان في بعض العلماء أظن يمكن الطحاوي لما بعد ال الفقهاء لم يعدهم من الفقهاء إنما عدهم من علماء الحديث وهذا أثر حفزة الحنابل عليه يعني نشلون إمامنا ولو كان محدث يعني تخرج من علماء الفقه يعني فكان رحمه الله محدثا وكان فقيها وإلا لما حفظ له مذهب واستمر مذهبه الفقهي إلى الله ويقول المروزي قلت لأحمد أكان أغمي عليك أو غشي عليك عند ابن عيينة قال نعم وابن عيينة هذا إنسانا كبير جدا عظيم في علم الحديث وهو اكبر من يعني زمنا من الامام احمد قال نعم في دهليزه زحمني الناس فاغمي عليه كان الناس يتقاطرون الى ابن معين لاخذ العلم عنده وكان احمد صغير من الناس اللي كانت تروح حتى تأخذ العلم فكان طلبت العلم كثير فزحمه هو مثل ما ذكرنا سكيني كان ضعيف فزحموا بشدة ال العصا أغمي عليه رحمه الله نعم ابن عيينة سفيان ابن عيينة هنا عندما يذكر سفيان هنا سفيانان ثوري السفيان ثوري وسفيان ابن عيينة وكلاهما ما شاء الله عنهم يعني متخصصين في الحديث كان ثوري إنه على اسمه وااا يروى أن سفيان قال يوما يومئذ كيف أحدث وقد مات خير الناس ظن أنه مات من لم أهمي عليه وعن شيخ أنه كان عنده كتاب بخط أحمد بن حمبل فقال كنا عند ابن عيينة سنة ففقدت أحمد بن حمبل أياما فدللت على موضعه فجئت فإذا هو في شبيء شفيهم بكهف في جياد. جياد هذا موضع في مكة بين الصفا يلي الصفا قريب من الصفا وإلى الآن بسموه أجاد وإلى الآن في فندق لما بيروح بيروحنا الحاضر اسمه فندق أجاد. ليس مو فندق أجاد مش لأنه طلع عبال وسمي جاد لأنه بنوه في المنطقة تسمى أجاد. شارع اسمه وشارع اسمه أجاد نعم هذا إني خلف الصفا بيكون بظهر الصفا. زين فينتا ابو اثر في الشهد. الشهد فقلت السلام عليكم أدخل فقال لا ثم قال ادخل يعني اعطاه بعدين اذن له فدخلت وإذا عليه قطعة لبد خلق اللبد هو يمكن أفض أنواع القماش التي يمكن أن يلبس والخلق يعني المهترية قديمة قديمة ليست جديدة فقلت لما حجبتني لاشتولت علي حتى أذنت لي فقال حتى أستتر فقلت وما شأنك قال سرقت ثيابي قال فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة درهم فوضع فعرضها عليه فامتنع فقلت قربا ما بدكها ذي فأبى حتى بلغت عشرين درهما ويأبه فقمت وقلت ما يحل لك أن تقتل نفسك قال ارجع فرجعت فقال أليس قد سمعت معي ابن عيينة يعني ما كنت كنت تستمعي لأحاديث وتحضر دروس أبو عينا ما أبو معي قلت بلا قال تحب أن أن سخه لك الدروس كلها نسمع بتحب اكتب لك إياها قلت نعم قال اشتري لي ورقة قال فكتب بدرهما اكتسى منها ثوبين يعني يعني هل ترون عفَّة أعمق من هذه أدركت المعنى بدل ما يأخذ منه حتى القرض لأنه تعبك تأخذ قرض ما شفوا السد؟ كيف بدك تسدد تتقرض؟ ما هو عارف هذا ما حد يعني نف يعني صدق ما بده وقرض ما يستطيع هلوا الدروس بنسخ لك الدروس واعطيني إجرت هذا اللحن. لذلك يجوز بيع العلم كتب العلم يجوز بيعها. كان أحمد بن حنبل يصلي لعبد الرزاق. فسأله ما أدري إذا كان هو نفسه عبد الرزاق قطع اليمن. فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئا. لماذا أهمله؟ لم يأكل بس ثلاثة أيام. ويذكر المنوذي قال سمعت جعفر بن ميمون ابن الأصبغ سمعت أبي يقول كنا عند يزيد بن هروم وكان عنده المعيط وأبو خسيمة وأحمد وكانت في يزيد رحمه الله مداعبة روح فكها يعني ببمزح وهذه في لا علاقة بالpersonality بالشخصية أحيانًا ناس فذاكره المعيط بشيء فقال له يزيد فقدت فتنحنح احمد يعني يعني يعني يزيد عنده روح فكاهه تقول معيطي ذكر شغله امامه فعم يضعب ويلعب ويمزحه يعني مثل بيقولوا فقدتك بمعنى إيش الله الله يعدمني اياك مثل بيقولوا بالعامي يعني فما فمعز أحمد ولو بالمزح قال فتنحنح احمد <تصفيق> يعني هذا المزح ما بين مزح مع الطريقة هذه. فالتفت إليه فقال من ذا؟ قال أحمد محمد. قال ألا أعلمتموني أنه ها هنا؟ لو عرف إنه أحمد لما كنت بيمزح المزح هذا احتراما لقدر أحمد وتعظيما لسرياست يعني منعرف إيش جديته جديته وأخذه بالنام. ما كان عارف إنه موجود في ال في الجلسة. قال أحمد بن سنان ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل ولا أكرم أحدا مثله كان يقعده إلى جنبه ويقره ولا يمازحه رغم أنه عنده روح الفكاهة بس وصل عند أحمد بغير الموجود بإله بالصفحة هذه نعم وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقها ولا أورع من أحمد بن حنبل يقول ذهبي إنه عبد الرزاق يقول هذا الكلام وقد رأى عبد الرزاق أمثال الثوري ومالك بن جرير إنه شاف هدول وعم يقول ما وشوفت أحمد ما شفت مثل أحمد. وقال قتيبة خير أهل زماننا عبد الله بن المبارك ثم هذا الشاب لأنه ابن بارك كان من طبقة كبار التابعين عبد الكريم كبار تابعين بس من من طبقة كبيرة في التابعين. أحمد كان صغير بعده وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فعلم أنه صاحب سنة هذا ميزان صحيح ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد لكان هو المقدم عليهم بس إن كانوا زمنا يعني يعني كان يعني عمره بتين أيجر لما مات أحمد العفو لما مات مالك لما بدأ يطلب العلم كان عمره 15 سنة ما تمالك بهالفترة مية ستمية وأربع الشيخ أنا أرى أن في هذه المبالغة لأنه يعني في يعني وصلوا لمرحلة كانوا يعني من التعصب لمذهبيهم حتى أنهم يعني قد يكونوا يعني وضعوا الإمام أحمد أكتر وأكبر من الأئمة ولو سنة حتى الفصل الأئمة ما سنه الإمام أحمد. هذا رأي شو اسمه هذا كله رأي قتيبة هو. هلا لما ذكرنا عن الإمام الشافعي مدح مدح انه هو يعني من أدرك من العلماء مش بده شافعي الشافعي علماء شافعيين لا ما في يكون علماء شافعيين معاصرين هذا الشافعي جاو بعض الشافعي اقل شيء بجيل وتلاميذه حتى كبار علماء في عصره شافعي مدحوه مدح قالوا ما في مثله نهائي دائما وهو يعلق عادة الذهبي يعلق يقول هذا رايه ما احيانا يقول هذا رايه الرस्की فهذا راي ابنه راي قتيبه نفسه رحمه الله يقول لو لو كان بزمانهم في نفس الجيل أنا لكان قدم عليه او أبو, ابو صالح مالكي او طبعا مالكي او <تصفيق> <هو تصفيق> اهل السيده مالكي <تصفيق> مالك حتى أبي سبحان الله ما كان مالكي ايش كانوا لا ابي ما كان مالكي اهل البيت عاده بيكونوا شافعيه ما... لا أبي تربى ودرس عند الشيخ القرعوي في جيزان وقام هو إيش؟ يعني أبي سبحان الله قام وهو حمله جدي يعني ومشى على اليمن كان في مناطق ما الزيدية أي اشتغل بمسجد زيد ما ما عندهم أي علاقة بالملك؟ أنا, أنا صح تربيت في مدارس ونسب الملك لكن حتى إخواني ما ما يعني ما هو يقصد أنت؟ مش يقصد أسرتك أنا فاهمة <تصفيق> لكن القصد من القصد منه إنه يعني مالك له ميزات وأحمد له ميزات إيه طبعا بلا شك ولما تحدثنا المرة مش الماضية من قبل عن إمام مالك تحدث شيء عظيم جدا ذكر أشياء شهادة الإمام الشافعي من نعم. نعم بلا شك يعني مالك حجز الله على أرضه نعم نعم يعني إذا ذكر العلماء مالك النجم نعم, نعم. فقيل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين قال إلى كبار التابعين <تصفيق> شوفت إيش متعصب له برضه هذه بالنهاية درايق وطيب رحمه الله قال حرملة سمعت الشافعية يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن هل عم يقول الش ما مشافه هذا المقولة ما هذا بعدين عم في ز... في وقته لك. في وقت أحمد وهذا أظن متفق على أظن في وقته وفي بغداد. لاني ما بشايفه يتحدث عن بغداد وعن الزمن اللي ترك فيه أحمد. وما أظن هذه مبالغ. <تصفيق> هذه صحيح. <ما> هذه معي مبالغ. وروى <تصفيق> وروي عن, عن إسحاق بن راهوي قال أحمد حجة بين الله وبين خلقه وقال عبد الله بن أحمد ابنه قال أصحاب بشر الحافي. من هو بشر الحافي؟ أحيانًا أسماء نذكره لازم نعرف بشيء سريع. بشر الحافي ما بدو الصوفي لأنه بهيك الوقت في زمان تبع التنين، لأنه هنا تبع تبينها تقريباً مفهوم الصوفية الموجودة ما كان بهذيك كان هو الزهد وإذا شئت أن تقول الصوفية ال الحق أو الصوفية الصحيحة إلى آخره ممكن من الزاهدين معروف الإمام بشر الحافي وكان يضمون إلى زهدهم علم وإلى إلى آخره وليس بكله منهم لكن قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد. بشر رحمه الله كان من كبار زهاد عصره ومشهور وشتهر وهذا عصيته بالقرب من الله عز وجل والعبادة والزهد الزهد. فلما اضرب احمد في فتنة خلف القرآن والكل عرف فقيل لي بشر يا بشر it is your time stand up وتكلم وكيف تكلم وروح قول للناس ما أنت, انت اسمك كبير وبالمناسبة هدي بدي علغ على عنهم قوم اخرج للناس وقول اني على قول احمد قال اتريدون ان اقوم وقام الانبياء شوف ليش يقدر إمام أحمد الموقفه موقف أنبياء ما غير يقول هو نبي لا قال أنا من أد أحمد يعني هذا الزاهد الذي زاهد في الدنيا وش وس وذا عصيت وانتشر إلى الأفق يقول لك أنا مني أنا تقارنوني بأحمد هنا لي لوقفة بسيطة ومهمة في نفس الواقع وهي إنه شوفوا إحنا إحنا خصوصا أهل السنة شكلهم والعلماء تجد في البلد الواحد ما بدي في بلد الا في بلد واحد يمسك عالم ويهان عالم ويسجن عالم ويضرب عالم ويهزأ عالم والثاني ما بيتكلم والثالث ما بيتكلم شوف يعني اصحابك يعني تلاميذ البشر طلاب العلم قال احنا هلا هم متكلم ومحكي وهذاك الوقت كان الحكام والخلفاء سواء الخلفاء يحكمون بلا شك بما انزل الله كان يحكمون بما انزل الله بس كانوا في ذواتهم اما فسق او بيشربوا خمر او او او كان في ذواتهم يعني كانوا عدو انفسهم كانوا اعداء انفسهم ولكن هل كانوا يحكمون بالنظام الروماني ولا الفارسي ولا او الجاهلي او العشري ابدا كانوا يحكمون بما انزل الله وكان يقول لها العلماء يقولها فكيف يعني هذه مشكلتنا عبر الوصول بتركوا بتركوا يعني المظلوم خصوصا إذا كان عالما لوحده يواجه مصيره وهذا مشكلة وأنا عندي قناعة شخصية أنه من أسباب تغيير أحوالنا من أسباب تغيير أحوالنا وقفة العلماء العلماء الآن ملتهيين بالدرهم والدينار إلا من رحم ربي مخوف يعيشون حياة الخوف طيب إذا كان مخافة رب العالمين هي أولى وأنتو أدرناه إنه رب العالمين أولى يعني بالخوف من من العباد مشكلة بس وقفت ووأنا لا أدعو بالمناسب حتى لو في مخطر لا إلى العصيان المسلح ولا إلى لا ما ما كلمه يتحاكلمه أقل من تملك اللي بينا يداك كلمه مثل ما ذكرت اليوم على المبر اللي إيش اللي طالع أخطر من اللي داخل مه كلمة واللي طالع أنفع من الداخل مثل يعني عشانه بشيء يعني مثل بأنه اللي طالع من كلام سيء وهل يكون الناس على من آخرهم اللي حصاد سيدم وكذا هل يدخلك لك الشنن إلا هذا الحصاد هو نفسه يبي يدخل لك الشنن مثل والدك على أمي يعني أبوه يا أبو موسى أشعي أبو هريرة واحد من الصحابة سألوا أحد التابعين إنه والدتي تأمرني أن أطلق زوجتي ما قالوا رحت الله لا قالوا لا أطلقها قالوا سمعت الرسول أن يقول والدك جنته كمنارك يعني مالنا بفوتوك الجنة أو هم بفوتوك النار إذا هن نفسون سبب لدخلك الجنة ودخول النار نفس الشيء اللسان هو اللي بيدخلك الجنة هو اللي بيدخلك النار وأنا والأمس لعلي ذلك كثير. انا عندي قناعة فوق فوق كامي دخلنا الاسلام بكلمة دخلنا الاسلام كله بكلمة ايه دخول الاسلام بكلمة طيبة عند الله تقدر فتغيير حال المسلمين بعد قضاء الله وقدريه وبعرض دعاء هنا كل امر مطلوب بس من ناح العملية هو ما لا نبقى الا العلماء يقفوا منقف صحيح ويحرك ولا ندعو الى الى اعمال ارهابية ولا سفك دماء ولا قتل ولا نبدل بس احكي كلمة بس احكي كلمة أليس من المحتمل أن يكون بعد أن رأوا ما رأوا من تعذيب للإمام أحمد ومن السجن ومن غير ذلك قد يكون أنههم رأوا الله الأمة أحق بأن يبقى العلماء محايدون حتى يعني إنصح إن صار شيء الإمام أحمد على الأقل يكون للأمة أهيم يعني باقي لأنه ينبطل الأحكام. إيه ولكن ولكن يعني الله سبحانه وتعالى أكرم وأرحم من أن يدع هذه الأمة بلا علماء وبلا علم وقديما قال العلماء لا يخلو زمان من قائمة لله بحجة ما حيجي وقت ما في علماء هي. إلا يوم القيامة هذا يرتفع العلم ويرفع القرآن هذا شيء تاني بس مدام هذا الدين موجود حيكون له يعني علماء وال, وال... نعم الله أعلم هذا كله هذا مثال كلام لايف يعني او في الحرب كلام ايوه جزاك الله خير سمتها احيانا شيء غريب جزاك الله خير خويا هذا مثال مربوط بالصمام غريب يعني ما بدنا سف الدم وهذا معلش دي شوية.. وهذا من ضمن التسخيط الى اخره ما ما بيمشي الحال بالطريقه هذه ما بيمشي تمام توقف خلاص قال لو اخذ الايا وين بتطلع من بتطلع على الاخر توقف كل شيء وصار الشعب في جهة بس كله كلام لا يUF كل يوم يعني شيء لا يفهم وهذه مشكلة لازم يكون في موقف واضح لازم إذا قضية شرعية بالفعل <تصفيق> الأعزاء أكيد يرون أنها قضية شرعية العلماء من هذا الجهة والعلماء من هذا الجهة يشترنو ويتكلمون على رأي ويكون سلطانهم مفروض على على الطرفين مفروض على الطرفين بعض <تصفيق> منا يقول المروذي دخلت على ذنون السجن ونحن بالعسكر فقال أي شيء حال سيدنا يعني أحمد محمد فوذنون من هو ذنون كذلك مثل مثل البشر الحافي الأخري من علماء الزهد شوف الإمام أحمد كان صاحب السنة صح؟ ومشهور أحمد السنة وهؤلاء كانوا زهاد فاليوم المتصوفة اللي بتمسحه بذنون وبتمسحه ببشر الحافي وبتمسحه بالمه الأسماء الكبيرة للقناة حتى العبد القادر جيلاني كان من كبار العلماء ليس صدقوني ليس لهم صلة بهؤلاء إلا الأسماء ويفعلون الشعوذات ويحسبون أنهم على شيء فقط بالأسماء يعني ابن عربي ابن عربي الذي اشتهر عنه الحاد كلام كفري واضح ابن عربي مش ابن العربي ابن عربي هذا يعني كنت أعرف واحد عالم علم كندهس عنده مثلا الشافعي وهو عنده تصور ما يذكره بشيء ما ي ما ما يرضون يا أخي طيب يعني ما بيصير كمان ثم فلذلك الأمور لازم تكون واضحة والله تعالى فالزهاد القدم كان يعتبرون أحمد محمد سيدهم ويعتبرونه إمامهم وفقههم ويقول ابن المديني وهو كذلك من علماء الحديث قال أمرني سيدي أحمد محمد ألا أحدث إلا من كتاب شوف التعظيم والإجلال وعن محمد ابن مصعب العابد قال لصوت لا صوت مش صوت البويس صوت غرباج لا صوت ضريبه أحمد المحمّل في الله أكبر من أيام بشر الحافي ليش بشر الحافي مشهور بالعبادة صوت واحد أخذ أحمد أهم عنده من كل عبادة بشر الحافي يقول الزهبي قلتوا بشر عظيم القدر كأحمد شوف ولا ندري نعم يعني الإمام أحمد تعرفون أنه تعرض لمحنة نحن دخلق القرآن سأتحدث عنها بشكل مفصل إن شاء الله بعدين وبشر الحافي كان من الزهاد والعباد وال يعني اشتهر بالعبادة والصلاة والصوم والزهد إلى آخره والورع وإلى آخره فيقول أحد العلماء أنه كرباج واحد، صوت واحد من من من الصياط اللي أكلها الإمام أحمد في الله وفي الدفاع عن دين الله أهم عندنا من أيام بشر الحافي كلها من عبادته ويعلق الذهبي فيقول بشر الحافي عظيم القدر كأحمد ولا ندري وزن الأعمال إنما الله يعلم ذلك. يعني كأنه قال له it is not your business. ما تتدخل في هالشغلة هذه. هذه لها عندها أجر وهذا عنده أجر. فنحن ما ندري ما لم يردنا نص شرعي يقول لك لا صوت أهم من عبادة من عبادة. ورد عندنا موازين قالها النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يمشي في حاجة أخيه. أهم من صيام كذا و و وقيام كذا. هل إذا صح ال النص نضرب تحيه ونسلم؟ إحنا ما اختلفنا بس إمام إمام زهبي رد على محمد بنوسام إنه إنه أنت يعني شوي لبغا من كتير الله عالم يعني ذوات كيف وهذا من باب العدل. نعم. لأنه إذا ورد نص معين نعمل نسلم، ولكن رغم هذا ما فيني أقول إنه عبد الله راح ساعد صعد الله هو أحسن من من أحمد اللي قاعد قام الليل أو أو, أو تهجد ما فيني بالتحديد ما فيني والنبي عليه عيسى والسلام أعطانا هذا المعنى بأحاديثه بشكل عام من ضمنها من ضمنها عندنا نص يقول أن النبي عيسى أنا وأنا خير ولدي ألا النبي عيسى قال هذا أنا خير ولا ديأدب ولما اليهود قعدوا يدخلوا أنفسهم في ما لا يعنيهم في المدينة يقولون موسى بن عمران أعظم من محمد آمروا الصحابة والحمد. لا محمد أعظم من موسى بن عمران ردوا عليهم بالمثل فبلى قالوا هيك بتقول روحوا عند أبيكم واسألو فشأوا الصحابة قالوا يقولون كذا وقلنا كذا قال النبي له تفضلوني على موسى بن عمران هل يعني النبي يناقض الحديث الأول؟ أنه أنا خير ولد آدم؟ لا معناها العلماء يقولون بالعموم هو خير ولد آدم بمن فيهم؟ موسى بن عمران بس لما بتجي للتحديد لا يصحوا ومكروه بل أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى ابن مريم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى بن عمران موسى بن عمران أفضل خير من إبراهيم الخليل. ما هذا الكلام؟ صرت تدخل في منطقة محظورة ليست ليست مجالك. هذا التحديد لا لا ينبغي. شيخ أليس في في مثلا السياسة الشرعية يعني هذا أحدهم كان نفعه لنفسه والآخر كان نفوه لل نعم نعم يعني يجوز أن يقال ما قاله الشيخ نعم نعم هل أنا, أنا فقط أشرح الآن آآ آآ تعقيب ال الإمام ذهبي فهذا بالجملة نعم بس هل ندري يقينا ولا حد اليقين إنه حسنات أحمد أكثر من حسنات بشر ما هذا هذا الذي يقصد ما ندخل في هذا البيان حديث اللي أنا تروجه على قولت خذين على ما أنت تعرفها عصبية أيوة ومن مبدأ العصبية لا تعرفها عصبية تقول أنا النبي تعرفها عصبية هذه لازم أصلًا <تصفيق> ويذكر قد قسمه النيسابوري رحمه الله حين بلأه وفاته أحمد ينبغي لكل أهل دار بغداد لكل اهل دار ببغداد ان يقيموا عليه النياحة في دورهم ونعرف ان النياحه تطوع <تصفيق> يقول تكلم الذهل بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشعر لا بمقتضى الشعر يقصد الحزن في عندي شغلات كثيرة عن هذه مجمعة هذا الرجل غريب وذكرت لبعض الشباب أن ندرسوا عندي كتاب هذا المجال مأخوذ من من, من الذهبة ومن الشاطبي كذلك له كلام عظيم تفضل في جبل أبو يوسف كرسي ال لما مات سعيد بن أحمد بن حمبل جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله بن أحمد فقام إليه عبد الله فقال تقوم إليه قال والله لو رأك أبي لقام إليك فقال إبراهيم والله لو رأى ابن عيين أباك لقام إليه. <سلام> ياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الآن عن فضل هذا الإمام وشمائله يقول ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد ابن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن. وأكره نفسه من جمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق تراهم صالحة فلم يقبلها قبل أن نشرح هذا الكلام تذكرون الرواية التي ذكرناها أو القصة أنه أحد العلماء لما لما افتقده في مجلس ابن عيان ذهب فوجده في مكة ما الذي أت به مكة طبعا غير الحج أو العمر كذلك طلب العلم و الاحتكاك بالعلماء وبالرواد خصوصا والان هذه الرواية تشرح قصة حدثت في اليمن وقديما قالوا الامام الذي لم يرتحل لم يجمع علما ما بتصير انت قاعد ورا الانترنت اليوم وتاخذ ما شاء الله علم كما قال او تجلس في بيت تحبس نفسك في بيتك سنين وتقرأ هذه الكتب وبعدين تخرج للناس كعالم قديما يقولوا أهل العلماء أو الحكماء، ومن يكون من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون علمه عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. الإنترنت هذا ما بيعملك عالم ولا صاحب ولا حتى طالب العلم. وكذلك الكتب لوحدها ولا تع... لا يعني أبدا أن الإنسان طب العلماء ما يأخذ خل... طبعا صرت عالم أو عندك حلم هذه هذه وسائل بتزيدك معرفة خليك تحكم كذلك وتأخذ الصح وتركب الخطأ بس تبدأ من الصفر من الكتب وحدك من الصفر من الانترنت وحدك هذا لا لا يجعل لا يجمع العلم وتنتبس العلوم عليه حتى يكون وظل من توم الحكيمين من توم الحكيمين تصرف البنات على رجال يريد بذاك جنات من عيبه السلام وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط فأبا صالح أن يقبله ابنه عنده ابن اسمه صالح وقال إن أبي قد أعد كفنه وحنوطه جهز الردي ما بده من هذا الشيء. أه. عايزين نسمع الموت أصلاً. أه. مش نجفز الحلم. فقال إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره وهذا مما يكره فلاست أقبله. الحمد لله. نحن كما قال الشيخ عبد الظاهر إنه ما ما نحب نسمع اسم الموت ثمن يعني الأمل موجود عندنا والأمل يعمي عن الآخرة. ويعمي ويصم عن الموت ففكيف واحد يعد كفنه؟ ما يريد يسمع من الوقت ودخل على احمد عمه فقال ابن اخي ايش هذا الغم؟ كلمة ايش حتى ايام التابعين نستعملون احنا نستعملنا ببلادنا اليوم في العمية ما ادري اذا في مصر تقوله ايش كنت نستعملوا ايش ما يستعملون ايش يعني ماذا؟ واي؟ يعني ويش ويش ما هو الهمزه قلبها الى واو الى ياء هذا في العلوم العربيه موضوع تجير معروف يعني والقراءات الى اخره فكلمه ايش كلمه فصيحه وتستعمل قال ايش ايش هذا الغم وايش هذا الحزن فرفع راسه وقال يا عم طوبى لمن احمر الله ذكره ويقول ابن أبي حاتم قال ربما رأيت أبي يأخذ الكسر هذا ابن صالح إيش الكسر كسرات الخبز اليابس ما تسمية كسرت خبز لا يعنيك تكسرها مش لينة من يدل لك يعني التعبير يدل عن طبيعة الخبز نفسه إنه قديم ويابس وجامد وقاسي رأيت أبي يأخذ الكسر جمع كسرة ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح الكسرة. الكسرة بسنوة كسرة يعني انت لازم تعملوا حنابلة لازم تعملوا <تصفيق> حنابلة لازم تعملوا <تصفيق> لازم <تصفيق> نعم ويقول وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمر يعني من الفواكه كان يأكل التمر والعنب والبطيخ يعني اليوم احنا أكلنا بطيخة مصالحة أفيز كانت على الطاولة أنت ما أتذكر بس خلت السفرة من هذا الله نسأل الله أن يرحمه برحمة الله سلام وقال لي كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كي لا يراه فيوبخنا وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات وكان يأتدم بالخل كثيرا خبز مع خل كان يكثر وكان إذا توضأ لا يدعو من يستقى له ما حد يصب له الماء هو الحال يتوضأ بنفسه وربما اعتللت فيأخذ قدح فيه ماء يقول صالح ابنه رب أحيانا كنت أمرض لما أمرض كان يأخذ قدح فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول اشرب منه واغسل وجهك ويديك هذه سنة وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حمزة، فعلينا أن نستفيد خصوصا الأخوات اللي عم يسمعني أن تفعلوها أو إفعلناها في في بيوتكن ومع أبنائكن هذه سنة اقرأ ما شئت من القرآن خصوصا المعوذات وآية الكرسي وآخر سورة البقرة واقرأ على الماء ثم دع ابنك المريض يشرب منها ويغسل وجهه ويداه. وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. القدوم تعني القدوم كل هذا. وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجزرة الحطب والشيء فيحمله بيده. Mereka, aku tuh, di Bayno, ada store Amerika, faham? Aku itu, African American, kata, Oh, Imam is here, Imam di sini, kita beli? Strang, she said, Oh, Imam is here, she couldn't understand our belief, Imam. Ah, pray Juma, two Juma, not one Juma, also. <laughs> and come to the market and buy low and and buy stuff. Come on. <laughs> <laughs> لذلك هنا شيء ذكرتني هالشيء والشيء يذكرني. ما كان إمام أحمد رحمة الله يستو جو to, to the market and buy his stuff, buy himself. رحمة الله طبعا ما مشابه هاي أحمد بس الشيء والشيء يذكرني. ها؟ <laughs> طبعا نعم. وقالوا ما لي هذا الرسول؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لا. وكان يتنور في البيت فقال لي في يوم شتوي أريد أدخل الحمام بعد المغرب فقال لي صاحب الحمام ثم بعث إلي إني قد أضربت عن الدخول وتنور في البيت ربما التنور معنى الاغتسال لا لا التنوير عرفت ايش معنى مسح بالزيت مسح لا الاحتداد من من النورة عند من عند لا لا من عرفت هو مثل الكلز مثل الكلز كانوا يعني اليوم مثل بسموه الوماي النير بسموه حتى النير مأخوذ من النورة هي كلمة عربية والله اعلم انا هذا قناعتي اللي هو الاحتداد عرفتوا الاحتداد إزالة الشعر الزائد يعني هذا هذا التنوير يسمى من النورة النورة هي مادة كلسية بيضاء اذا وضعت على الشعر تزيله يعني يعني نعم تبع ايش؟ صوف صوف صوف مهم إنه هذه ال ال ال بسموا النورة أو النورة نوعاً بنفتح الواقي النورة هي مدى شوية بيحطوا احيانا مع الصابون مثل كوزتيك بسموه شيء هيك بتزيل الشعر فمرة راح بده يتنور في الحمام ما معنى الحمام الحمام العام يعني وجهزوه جعله قالوا أنا أضربت ما أضربت يعني رفض من الحشمة والتأدب وكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم سلم سلم دائما كان يكرر اللهم سلم سلم إمام مالك كان عندما يسأل بفتوى قبل أن يقول أي فترة يقول اللهم لا حول ولا قوة تألمك غير من الأشياء اللي نحن لازم نستفيد منها سواء كنا طلبة علم أو كنا مسلمين إلى دائماً يبدأ إمام مالك اللهم لا حول ولا قتل بك ثم يبدأ بالجواب الفتوى أو السؤال يعني هو كان دائماً كان يقول اللهم سلم سلم وأخبرنا المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك قال أخاف أن يكون هذا استدراجاً بأي شيء هذا قلت له قدم رجل من طرسوس مش ترطوس عندكم طرسوس هذه المدينة تانية فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء أدعوا لأبي عبد الله حتى في الثغور كانوا يدعون لأحمد وكنا نمدل من جنيقة ونرمي عن أبي عبد الله يقول هذه ضربة عن أبي عبد الله هذه المدفعية عن أبي عبد الله ولقد رمي عنه بحجر والعلج تعرفون حرب العلوج ما العلجو ما بدفته حصير حتى والعلجو والعلج هو عادس ما لا يدري العلج حتى أشرحها كلكم هو المقاتل والمحارب من من الأعداء من الكفار. وَالْعِلْجُ على الْحَصْنِ متترس بِدَرَقَةٍ فذهب بِرَأْسِهِ وَبِدْدَرَقَةٍ الدرق يعني الخوزة اللي بحطها براسه جاءت المنجنية طيرت له رأسه والخوزة تبعته هذي على على على نية مين؟ أبي عبد الله اللي هو أحمد محمد شو شو سوى قال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا قلت كلا فيعني الأعمال الكرامه ولا الأعمال الخير ولا الفضل من الله سبحانه وتعالى والسعة دائما يتعاطى مع إمام أحمد بكل حذر حتى لا يكون الاستدراج ما معنى كلمة كلمة استدراج هي كلمة في علم السلوك وفي علم العقيدة في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى عندما يعطي إنسانا إما يعطيه ابتلاء وما يعطيه إكراماً وما يعطيه استدراجاً فللمؤمن هي بلا شك هي إكرام بس من يستطيع أن يقول هذه إكراماً لي؟ ما أحد يجرأ على هذا الابتلاء هو عام أما الاستدراج ربنا عز وجل قال ونستدرجهم من حيث لا يعلمهم الاستدراج أحياناً مثل صاحب الجنتين المذكور في سلوكار الله أعطاني إياه والله ما بيحبك الله بيحبني أنا أعطاني إياه ف... وقال له ما في آخرة طب كيف الله أعطاك وما في آخرة ما بتؤمن به قال وَلْ إِنْ رُدِتُوا إِلَى رَبِّهِ لَا أَجِدَنَّا خَيْرًا مِنْهَا وكمان إذا في آخرة وإذا في قيامة هذا ربك اللي عم أنت تعبدوه الله بدي يعطيني أحسن منه هذا يعني طغيان وغباء وعموة في مفهوم الاستدراف فالله سبحانه وتعالى لما احنا المؤمنين ان شاء الله نكون منهم عندما نرى الكفار يتمتعون ويأكلون وعندهم الدنيا وملذاتها لا ينبغي ان ننغش مثل ما نغش النفوس مع قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم الله عطاه اكرموا لا ما اعطي قارون ليس اكراما وليس له حقيقة وجوهر ولا متعة، ولا استمتع بهذا المال لأنه كان استدراجا، لم يكن إكراما، لذلك قال الذين أوتوا العلم: ويلكم تمهو، هذا مش إكرام، ثواب الله خير للذين لمن آمن وعمل الصالح، ولا يلقاه إلا الصالح. اللي عندهم علم يفهمون أنه هذا استدراج وهذا إكراف فلذلك إمام أحمد رحمه الله كان ينتبه ودقيق في هذا المجال لما قولوا ما شاء الله الله أعمل هياك قالوا الله أخاف أن يكون استدراج لا تخرب طول النية خلوني أنا أتعامل مع ربي سبحانه وتعالى ومعطاه بهذا المعنى وعن الرجل قال عندنا بخراسان يظنون أن أحمد ليش به البشر يظنون أنه من الملائكة طبعا هذا نوع من المبالغات وقال آخر نظر نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة طبعا هذا كله يقول الذهبي قلت يعني الذهبي هذا غلوم لا ينبغي شوف كم يعظم أن أحمد هو الذهبي ولكن في حدود ينبغي أن تضبط هذا غلوم لا ينبغي لكن الباعث له حب ولي الله في الله السبب هو حبهم لهذا الولي من أولي الله ووإن كان هذا مشروع ولكن لا ينبغي تتجاوز الحدود. أحد يقول لنا ما تؤذينا اليوم؟ دخلوا. دخل؟ مش ثمانون نص؟ لا لا لا دخل مش ثمانون نص؟ نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بعد المغرب سنستمتع نستمتع مع ضيفنا الكريم الأستاذ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 شوف دائما الأخوات سبقات في الخير أكثر من الرجال ما شفنا ولا واحد منكم قدم هدية للشيخ بحولها دائما هن أسبق كما قال عليه الصلاة والسلام طيب جزاكم الله خير سبحانك الله وحمدك أشهد الله لا إنتنا صافر راتولا إكبر ماشاء ما شاء الله أه. بعد الصلاة بس روح على البيت <تصفيق> الله أكبر الله أكبر